وقفة. وقفه يا من اذنبتم ويا من تلطختم بالذنوب والمحاصي متى تعترفون متى تتوبون متى ترجعون يا ايها الذين امنوا قووا افسكم وأهليكم انيكم نارا نار وقودا والحجارة نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غناظ شداد عليها ملائكة غناظ يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها والحجار عليها ملائكة غناظ غناظ شداد لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وكم هم أيها الإخوة كم هم الذين اعترفوا بذنوبهم قبل فوات الأوان فوجدوا الله اللذة والسرور والسعادة والحبور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 افضل من الغناء وافضل من الضياع بدا يقسم ايمانا مغلظا يقول والله العظيم ان مزامير الشيطان نسيناها ولله الحمد وأنا الان ارى العود والغناء ضياع ضياع ماذا استفدنا من الصياح لم نستفد شيئا لقد اعترف بذنبه قبل فوات الاوان فاين المغنون واين المطربون واين من يحبون الاغاني قال يعترفون فما بال بقية المغنين لا يعترفون نعم اعترف بذنبه وقال إني متفائل والله لئن خرجت من السجن لأكون لا داعيه وأذهب إلى الناس وألاحق الشباب وأطاردهم وأقول لهم فهد بن سعيد الفنان المطرب أصبح فهد بن سعيد الداعيه إلى الله عز وجل فكان جزاء الاعتراف أن يموت وهو يتوضا للصلاه هذا في الدنيا قبل الاخره اي خاتمه حسنه نعم اعترف بالذنب فكانت الهديه من رب الارباب ان يموت وهو يتوضا للصلاه ومن مات على شيء بعث عليه هنيئا لك يا ابن سعيد هنيئا لك يا ابن سعيد ولله درك تلك الصالحة الصالحه ليت مغنينا وليس مطربين يموتون, يموتون, يموتون, يموتون, يموتون على ما مت عليه. ليس من يحب الاغاني يموتون على ما. ميت. إن كل من في السماء. Rahman عباد اللَّهَ قَدْ أَحْصَاهُمْ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدَانَ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وعدهم عداه